وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ بدأ من أجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنه الن كثيرا من الناس فمن تبعني فإن مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من زريتي بواد غير زي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار